وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا Ja, dat 1, mean. I'm والملائكة تبسط أيديهم، والملائكة أيديهم أخرجوا أنفسكم. اليوم تجذون عذابهن بما كنتم تقولون على الله غير الحقيقة، وكنتم عن آياته تستكبرون، ولا تجدتم. ويوَن نَرَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنْ Summer ما يفعلها وما أنا عليه بحفيظ، وكذلك نصرف. Be my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 لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد رس م الله عليه و فصل لكم و فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما إليه وإن ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه نفسقه وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتمهم إنكم لمشركون أو الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله عذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله ان يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يرد أن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 جميعي معشر الجن قد استكثرتم من الإنس فَقَالَ أُولِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا سَتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِهِمْ وَبَلَغْنَا أَجْلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَنَّ رُمَّاسَكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إلا حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم ياتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا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 ربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآتهم وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم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 فذرهم وما يفترون وقالوا هذه, وقالوا هذه أنعام وحرث حجر يطعمها، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء، وأنعام حرمت ظهورها وأن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 وحرموا ما رزقهم الله افتران على الله قد ظلوا وما كانوا مهتدين You say no. غير علم ان الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميته الا ان يكون ميته او دما مسروحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به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 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون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 وقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآياتكم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 إن الذين فرقوا دينه وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فلهما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 وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض الدرجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإن